بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنار إذا تجلى وما خلق الذكرى كُ شَد فأَمم مَ ق دَق دقَِ خص فسَنُ وََّا مَن بَخلَ وَص وَكَذَّبَ وَكَ غَِخُص فَسَنُوا وَمَا ي إِنَّ عَلَيْنَا لَالْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى 119. وسيجنبها الأقل الذي يؤتي ماله